السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا مرتاحين معكم اخوكم ملامح انا بس احب انوه على نقطة مهمة وارجي من الجميع الانتباه بعض الناس تحط صور عرض صور بنات عريات متبرجات فتنة واللي طالع صدرها واللي فخوضها واللي ضم واللي بوس يعني انت ما رح تستفيد شيء انت لما تحط الصور هذه ايش رح تستفيد هل يترى انك رح تكسب حسنة ولا سيئة بعدين انو وضع صور البنات ما يجوز ومح وما اجوز النظر اليها فانت لما تحطها قاعد تجري الناس النظر الي الحرام وقاعد تحرب الله في المعاصي وهذا شيء ما يجوز يعني ان لو بشوفها احد بيحفظها بتنتشر دم كله عليك لانك انت سبب في ذلك فانتشير فوق ذنوبك ذنوب ورسول عليه الصلاة والسلام قال من سنة سيئة فعليه وزرها ووزرها من عمل بها الى يوم القيامة يعني انت لما تحط صورة عرض بنت مهما كانت وضعيتها وجه حد يشوفها او يحفظها او ينشرها فالذم كله عليك لانك انت السبب في ذلك بعض البنات كمان يحطوا صور بنات انه يثبتوا للناس ان هم بنات بضعهم بالصبر ما راح تستفيدي شيء يعني يكفي انك يكفي يدل انك انت بنت ما يحتاج انك انت تثبتين إن للناس بصور عرض بنات وتغضبي بربك فلا تشيلي فوق ذنوبك ذنوب وممكن بعضهم يحطوا صور بنات وجه ويقول عادي لا ما في شيء اسم عادي المراه كلها عوره وما يجوز النظر هي ما تحل فاذا كان من نظرك عادي كما طلعتي برا البيت وانت لابسه عبايه مغطي وجهك واوقات تلبسي قفازات عشان ما حد يشوفك صح لو شافك احد راح تكسب ذنب لانك ما سترتي نفسك حتى اللي يشوفك راح يكسب ذنب لانه ما غض البصر حتى في صور العرض لما تحطي صوره عرض بنت مهما كانت وضعيتها وجه احد يشوفها او يحفظها او يقلدك ويحطها عرض راح تكسب ذنب فلا تشيلي فوق ذنوبك ذنوب خلي بعدين بكره اذا متي تموت ذنوبك معك ما يكون لك دم جاري يمشي لك ليوم القيام والسبب صور عرضك أو صور المحرمة اللي انت تحطيها أنا انصح انه اي شخص انه ما يحط صور بنات ولا جاهر فيها ولا يحارب الله في المعاصي تذكر انه بكرة انت راح تموت وتبقى اعمالك المؤمن اذا مات انقطع عامل الا من ثلاث منها انه صدقة جارية وعمل ينتفع به حتى اي شي تسوي في الدنيا تذكر انه راح يكون له يعني اثر بعد ما ماتك وحتى وانت حي ممكن لو حطيت شي اسمه اغاني ونشرت زي كذا رح تبقى ذنوبها جاري حتى لو مثلا نشرت قرآن او كذا قصص ومحاضرات رح يكون حسناتها جارية فحاول انك انت تستفيد وخلي بصمة لك سوي بصمة مفيدة بحياتك قبل انك انت تغادر هالدنيا اتمنى الجميع لانتباه واتمنى ان شاء الله تكون من من يستمعون القول فيه اتبعونا